Hova a golyb, a élet golyb? Kül hámchanó arka, biztva ént a leg másol. Hovat a Köszönöm انا خطفك ونهزم أهلي واهلك مو مهم ونعيش يسعد الناس خلي العالم حبك يبقى بالقلب هو القلب حياتي قلب كلهم شعنوا أرقاب تبقى انتر